A'udhu billahi min al-shaytan ar-rajim bismillahi al-Rahman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 فلا يضررك تقلبهم في البلاد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 Surah Al-Fatihah.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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ Wa azwajihim Wadhuryatihim Inneke Ente Al-Aziz Al-Hakim Waqihim Al-Sayyiyyat Womentak Al-Sayyiyyat Yawm Izin Fakad Rahim Teh Wadhalik Hwa Al-Fawz Al-Azim Inna Al-Lazih Naka Akbar مَمَقْتُكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ Katakanlah: "Rabbulana, amatkan nafsun kita, dan kembalikan nafsun kita. Kita mengakui dosa kita, lalu bagaimana dengan keluar dari jalan itu? Itu karena jika kita meminta kepada Allah, الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من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 Mukul Yaum, لله الواحد القهار. Al Yaum, كل نفس بما كسبت. لا ظلم يوم. Tak ada zulma, hari ini Allah saring perhitungan, dan menghukum hari yang kasih, kerana hati adalah puncak yang paling berat. Tiada orang Yaklum khaïneta al a'yun wa ma tuxfi al sudur. Wallahu yaqdir bil hawa. Walathina yadzgun min dhu'lihi la yaqzun bil shay. Innallahu wa sami'ul baciir. Awalam yasehur fi al arz fya'uzur kifakan al qabatul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 لَا نُنَذِّرُ بِإِلَٰهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا, أريكم إلا ما أرى Wahai ahli kubur, wahai orang-orang kafir! Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan azab yang sangat berat. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan azab yang sangat berat. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan Aku takut pada hari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 كَقُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْب متكبلي جباد، وقال فرعون يا همّان بنلي صرحا اللعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في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 Inna Allah bacihi bil-ibad, fawqah Allah syi'atimaku wa haq bil-alifirahun asuul al-ghazab. Annu yarzun alaiha quduwa ashinya, wajumatuqumu saat adinhu alifirahun ashd al-ghazab, wa izyatha. فهاجون في <تصفيق> النار Fiyakun al-ḍa'fā ulilladzīn astakbaru innā kullu laka mtaba, fahal antum mghunūn an naciban min al-nāẓ. Qāla al-ladzīn astakbaru innā kullu fīha. Innallāh qad ḥakmabain al-ʿibād. Waqāla Fi nalari khazanah jannah, dan doa Rabbu kum yuḫff' guna yooman min al-ghazab. Kaulu awalam taku taatiku rusulku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 ورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدوا ذكرا لأول الألباب، فاصبر إن وعد الله حَقٌّ. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله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 يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله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 انت تراب ثم من طف ثم من علق ثم يخرجكم طفلا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 فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغلالُ فِي أعناقهم وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تشركون Tushirikun min dungillah Kaliu daloo anna Bel-lam-na-kun nadjahu min qablu shayya Kذلك yudilullah l-kafirin Zalikun bima kunetum teferahun Fih al-awzib gheir وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثرا في الأرض فما عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحبا